أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض اختلاف في وَالْعَشْرَةِ الْمَسْعُودِينَ وَالْعَشْرَةِ الْمُنْكَرِينَ وَالْعَشْرَةِ الْمُنْكَرِينَ وَالْعَشْرَةِ الْمُنْكَرِينَ وَالْعَشْرَةِ الْمُنْكَرِينَ وَالْعَشْرَةِ تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض فأحيا به الأرض أرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصلي في الرياح والسحاب المشخل بين السماء وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ دُعَاتٍ بَلِ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ارتبروا الذين اتبعوا من ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة سَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ خالجين من النار صدق